لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وثارف الدجال نبلو لما علمت بأن القوم قد ضار لما علمت بأن القوم قد ضار وراهب الدين وراهب الدين بدنا قموس موت وراهب الدين قمت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وبكى وأن وشكى محن لي وبكى وأن لي وشكى وقال لي يا فتاة يا من طاقت الحيل إن البذور اللواتي جئت تطلبها إن البذور اللواتي جئت تطلبها كانوا هنا واليوم ما قد رحلوا ودهم راض بما سعلوا هم الأحبة إن شاروا وإن عدلوا فليس لي نعزل العلو عنهم وإن عدد فليت والدنيا مفرقة راحت بي وبراحت بالغوالبنوا ثوان الذي ثوان الذي حسات رخبانك انتغوا ومن الما بذ يته ويبذيلوا لقد شر حبكم مجرا دمي فدمي بعد الدفن طالكم طالن يا خير من ذفنت في الترب أعظمه يا خير يا خير من ذُفِنَت في التُرْب فطاب من طيبه السهل والجبل نفس, الفدا نفس الفدا لقبر أو تساكنه فيه الهدى فيه الهدى والنداء والعلم والعمل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل حادثه ما لي في ذاقبا قالوا نسيلك قالوا نسيلك لا يطاق وها بلد ذبي وعرض مباح والحبا جمل يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خد بيدي في كل حادثة مالي بها قبل قالوا نزيلك لا يطار وقاء ندى تمي وعرضي مباح والحبى هملوا صلى وسلم ربي دائماً أبداً على النبي خير من يحفى وينساعل لا قد أتيت الحماد ظل لا قد أتيت yakirada